قال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي طعن ايدي اهن ربي بكيده صحى الحق أن راوته عن نفسه وإنّه لمن الصادقين. لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد توني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين عزيز. Oh, let's go. كَبَالِكَ مَكَانَ لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نشاء خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا. فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ترون ان وقال لفتيان يجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما فارسل معنا خان نكتل فارس له لحافظ 129. قال هل آمنكم عليه إلا كما أبنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا, فالله خير حافظا ورحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا follow up 178. مَعَكُمْ حَتَّى معكم حتى اللَّهِ من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم لفضيله <تصفيق> الدكتور ففرق وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون شيء إلا حاجة في نفسه عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قَالُوا وَقَبِلُوا عَلَيْهِمْ مَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صَوَاعِ الْبَلَكِ وَلِمَنْ جَاءَ قالوا الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاء وكذلك نجزي الوالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخعجها من كذلك اكدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا الله نرفع درجات من 109. وفوق كل ذي علم العليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديه لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.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 استئسو منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرط. تم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين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 قال بنولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل اصلى إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ فحتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بفي وحزين لا تحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا سنا واهلا الض وجهنا ببضاع وجئنا ببضاعه مسجات فاافلنا الكيل والتصدق علينا ان الله 119. <تصدقين> قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي 118. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا إنه من فرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولم وصل العير قَالَ أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن لك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال قل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنت 129. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا وعلى يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء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 غَالِكَ مِنْ عَمْ بَائِلِ غَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِي وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عليها ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته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 وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ وَظَنُّوا أن لهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين قد كان في قصصهم عباة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم